تزينت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى أمنياتي هذه ابنتي صارت عروسا توافقها الأمان في صلاتي تزينت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى أمنياتي هذه صارت عروسا ترافقها الأمان في صلاتي رفض مهم دعوات الفؤاد ومدها خفاء بالهبات إلهي بالسعادة صنخطاها ويا رحمن أسعد لبناتي فضمها بدعوة الفؤادي ومدها خفاء بالهبات إلهي بالسعادة صنخو طاها ويا رحمن واسع لبناتي فاحتا دينت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى أمنياتي هذه به بنتی صارت عروسا ترافقها الامان في صلاتي تزینت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى امنياتي ها به بنتی صارت عروسا ترافقها الامان في صلاتي